أ م ر ه على من يشاء من ع ب ا د ه أن أ ن ذ ر النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ل ح ق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 هو الَّذِي السَّمَاءِ مَاءً شَرَابٌ الزَّرْعَ أَنْزَلَ لَكُمْ لَكُمْ فِيهِ تُسِيمُونَ مِنَ مِنْهُ وَمِنْهُ بِهِ شَجَرٌ يُنبِتُ وَالزَّيْتُونَ والزيتون ومن كل الثمرات ان ل أ ع ا الثمرات ب ومن إن كل في ذلك ل آ ي ة لقوم يتفكرون و س خ ر لكم الليل والنهار والشمس والقمر فالنجوم مسخرات بامره ان في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يعقلون وما ذ ر أ لكم في الارض مختلفا الوانه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 وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا الأرض أن لعلكم تهتدون وعلامات في تميد تهتدون بكم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 وما يشعرون ايا نبعثون ي الهكم اله واحد فالذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ه قلوبهم منكره وهم مستكبرون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 ربكم ق ا ل و ا ان الله ي ح م ل و ا ان الله يحملنا و ن الله ي ا م ل ن ا ان الله يحملنا ان الله يحملنا ان ا ل ر ه ي ح م ل ا ق د مكر الذين من قبلهم ف أ ت ى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من ف ل ق ه م و أ ت ا ه م العذاب من حيث لا يشعرون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 الذين تتوفاهم الملائكة ظ ا ل م ي أ ن ف س ه م ف أ ل ق ل و ا ا ل س ل م ما كنا نعمل من سوء بلى الله علي إن ما ك ن ت ت م ع م ل و ن ه د خ ل و ا أبواب ج ه ن م خ ا ل د ي ن ف ي ه ا ذات ئ س م ث و ن ا م ت ك ب ر ي ن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 ا ل موسوعه النابلسي ه ه ا ما للعلوم ا ل ك يجزي ا ل ل ه ا ل م ت ق ي ن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 أ و ل م ا ئ ك ه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملون حاق ب ه م ما ا ك ن و ا به ي س ت ه ز ئ و ن و ق ا ل ا ل ذ ي ن ا لو ب ل س ا ل ل ه ما ع ب د ن من ا د و ن ه م ن نحن شيء و ل ا آباؤنا و ل ا ح ر م ي ه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 م ن ه د ى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في ا ل أ ر ض فانظروا كيف كان ع ا ق ب ة المكذبين ن إن إ تحرص على هداهم ف الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حق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 「私の思い出は何でしょうか?」 إ ذ ا كشف الضر عنكم إ ذ ا فريق منكم بربهم يشركون ل ي ك ف ر و ا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيباً مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون و إ ذ ا بشر أ ح د ه م ب ا ل أ ن س ى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سور م اسم بشر به أ ي م ك ه هون على أ يدسه في ا ل ت ر الاسلام ب أ ا ما ء يحكمون ل ل ذ ي ن ي ؤ ن ن و ب ا ل آ خ ر ة مثل ا ل س و ء ولله ل ا م ث ل الأعلى و ه و ا ل ع ز ز ي الحكيم ولو يآخذ ا ولو ل ل ه ا ل ن ا س ب ظ ل م م ما ه ترك ع ل ي ه ا م ن د ا ب ة و ل ك ن يؤخرهم إ ل ى أجل م ي ه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 なぜならば、そんなことはない。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 「今夜は何でも知 ن ていない」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 ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها ش ر ا ب مختلف أ ل و ا ن ه فيه شفاء للناس ف ي ذلك ل آ ي ة لقوم يتفكرون و ا الله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا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 فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكثرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون ف ل اسم ت ر الله الامثال إن الجزء ل يعلم ه و أ ن الاول ت ع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 وجعل لكم ا ل س م ع ء والابصار والاخذت أ لكم ع ل تشكرونا أَلَمْ ي ر لكم ط ي سماء خ ر ا ا ت فِي جَوِّ ل س ما يمسكهن الى الله إِنَّ موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ب ي و ت تستخف ا ي و موسوعه ك م م ا م م ت ك و ل ن أ ص و ا ف ب ه س ي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا خ ل ق ظ ح س ن ا و َ ج َ ع َ ل َ لكم َُ من َِ الجبال َِِْ أ َ ك ْ ن َ ا ن ا وجعل ََََ لكم َُ سرابي ََِ ل َ ت َ ط ِ ي ك م ُ الحر ََّْ وسرابي َََِ ل َ ت َ ط ِ ي ك م ب َ أ ْ س َ ك ُ م ْ كذلك َََِ يتم ُّ نعمته ََُِْ عليكم ََُْْ لعلكم َََُّْ تسلمون َُُِْ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 ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتدون ف إ ذ ا ر أ ى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون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 ف أ ل ق و ا إ ل ى الله يومئذ السلم بضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا ف ا ق العذاب بما كانوا يفسدون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 ر ح موسوعه ا ل ل م س ل م ي ن إن ا ل ل ه ي أ م ر ب ا ل ع د ل و ا ل إ ح س ا ن و إ ي ت ا ء ذي ا ل ق ر ب ى و ي ن ه ى عن ا ل ف ح ش ا و ل م ن ك ر و ا ل ب ى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 و ل ي ب ي ن ن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء و ََ ل ا س ْ أ َ ل ُ ن َّ ع َ م َّ ا كُنْتُمْ ت َ ع ْ م َ ل ُ و ن َ ولا تتخذوا أ ي م ا ن ك م دخلا بينكم فتزل قدم بعد سبوتها و ت ز و ق ا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 「えいやいやいやいやいやいや ل やいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい ل いやいやいやいやいやいやいやいやい م いやいやいやいやい م و س و ت ه النابلسي ذ ي آ م ن و وهدى ش ر ى ل م ل م ن و للعلوم ق د م أ ن الاسلاميه بشرًا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 بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 يوم ت أ ت ي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون و ض ر ب الله مثلا ق ر ي ة كانت آ م ن ة ط م ئ ن ي أ ت ي ه ا رزقها رغدا من ك ل م ك ا ن فكفرت بأنعم ا ل ل الله ل ه فأذاقها ب ا س ا ل ج و ع و ا ل خ و ف ب م الاسلاميه م و ه ف أ خ ذ ه م ا ل ع ذ ا ب وهم ا ل س ي ن ف ك ل و ا م م ا رزقكم ا ل ل ه ح ل ا ل ا ط ي ب ا و ش ك ر و ا نعمة الله إن إ كنتم ي ا ه ت ع ب د و ن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 ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا إِنَّ ربك من بعدها رحيم إِنَّ إِبْرَاهِيمَ مِنْ كَانَ رَبَّكَ لَغَثُورٌ رَحِيمٌ بَعْدِهَا قانتا لله حنيفا ولم يك ن من المشركين شاكرا ل أ ن ع م ه اجتباه وهداه إ ل ى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا ح س ن ة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 فاصبر و موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه م لفضيله ا ل و محمد ر ن ا